والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا ها شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضلتم فيه عذاب عظيم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 يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بغدان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لكم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر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 للقرباء والمساكين والمهاجر في سبيل الله. ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم.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 فَكَيْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ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 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لبعولتهن أَوْ آبَانِهِنَّ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 126. بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 127. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاء شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ان كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الودق يخرج من خلاله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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه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 وَإِذَا بلغ الْأَطْفَالُ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 قَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ